بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويلول لكل هم ذات اللمدة ويلول لكل هم ذات اللمدة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع يحسب أن ماله أخلد. يحسب أن ما له أخلد كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك من الحطم؟ نار الله المقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده. إن في عمد ممدد في عمد